مستغنى إن إلى ربك الرجاء أرايت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرايت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى أرايت إن 119. كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى 110. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة 111. فليدعوا ناديه سندعوا الزبانية كلا لا تطعه واسدد واقترب